صلاة والسلام على سيدنا محمد سيد وين الأخرين وآله واصحابه الكريمين ويحسنين ويحسنين ويحسن العلو في أفضل الله تعالى بإجراء الكنون وهو أصدق القائلين وهد مشهدين بسم الله الرحمن الرحيم وضحاها وقمر إذا جلاها ونهري إذا جلاها وليلي إذا إغشاها والسماء وما بناها ورضي وما طحاها ونفسي وما سواها فألهمها فتورها ودقواها قد لحم ذكاها وقت خاب من تساها كدلت تبود في طوائل بعت وقال لهم رسول الله نقام صلى الله عليه وسلم فيها الأية تقدم لنا البالحة أن كنا نتكلم على فضل أولا على فضل هذه الصورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طول معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه بالصحبة الذين صلوا وراءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشك به رجل الذي اسمه نفاقاً، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتنتم وعد؟ يكفيك أن وقت قراءة سورة البقرة يكفيك استبحس ما ربيك لا، والشمس وضوحها. وقال من أمامكم في الخفيف، فإن في الناس الضعيفة سقية والحاجة. نبهنا بعض فوضى على تخفيف، ولكن كنا عازمين على أننا إن شاء الله في الصلاة لما تكلموا على فرائس الصلاة. فانتكلموا على الطمينام الاعتدال وعلى ما يتعلق وميدالي ولكن حيث انه انبهن على على هاد قضية التخفيف نبين له باجاز ان التخفيف المورى بالتخفيف هو التخفيف يعني في فقيراء وان الامام اذا كيصلمش قوم مخلطين ما كعرفمش ما عارش حالهم فانهم يبغي له ان لا يطول بهم يعني في فقيراء كما عمل معاد بن جابان يعني سورة اما ركوع وسجود وغير ذلك فالركوع الركوع لا بدا من الطمئنان ولا بدا من الاعتدال اذا ماتي بالطمئنان والماتي بالاعتدال فإن الصلاه باطله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود الله ما كيشوف لي ما كيقيمش الصور ديالو في الركوع والسجود لا ينظر الله اليه وقال لا صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وهذا سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه رأى رجل كي يصلي ولا يتم رفعه على شجود فقال له يا هدا لوم التالة متعالى غير من التي رسول الله إن رسول الله يقول لها صلاة لمن لا يقيم صلبه في رفعه شجود لابد من الثمينان والاعتدال واثمين والاعتدال واجب نقل وحتى نظار أما نظار فإن الإنسان إذا كان جالس حتى السلطان وهو وشرفوا السلطان بالجلسة مع الملك وهو قاعد يقول السلطان سيدنا مستعجال تجاوه يتمشي هذا ما خصته؟ حبسه بسرعة صعب فما بالوك أو غير قلب السلطان أو, أو وزير أو غيره فما بالوك اللي جالس قدام ملك الملوك سبحانه ملك الملوك الرب سبحانه لي خلقه وصوروه وانشئه من ونعام الله كل شيء العبد وما كسب كل شيء الله له وهو الهجابة ما كان تعين وأمر الله تعالى بالصلاه وهذه الصالة كلها عبادة لله وهي نسم صحب الله إن الله لا تزعه طاعتنا ولا تضره نصيتنا ووقف أمام الله تعالى وهو الزربان وهو مستجال كأنه, كأنه يصابق في الخير أو في الصبق أو كعيب صلى وخدمك ينقر القردك أو نقر الغراب فهذا في الحقيقة كان شيء قلت حياة وقلت آداب أكثر منه انظر, أنظر انت أمام, أمام انت وقف فيا الصالحين وإن السلف الصالح كانوا يصليوا الصلافين هذين في ذلك وأنت الأقل شيء في وقال صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا صلى اذا اتم الصلاه ثم ركع وسجودها وتمها وطمئن رججل صعد لها نور كي لها نور وتقول حفظك الله كما حفظ ثاني واذا لم يتم ركوعا ولا سجدا صعدت ولا ظلما فصعد الى السماء فتنفس كما ينفث الخالق الباني واما بها ثم جاء صحيح وقال له ضيعت الله كما ضيعتني ها وفي البخاري في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال قال ابو هريره قال رجل يصلي فصلى ثم جاء فسلمى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا ارجع فصلي فإنك لم تصل ثم رجع فصلى ثم جاء فسلمى عن النبي صلى نفسه فقالوا لنا ارجع فصلي فإنك لم تصل ثم ذهب فصلى ثم ثلثة ثم سلام ثم جاء النبس فقال الرسول أرجع فصلف إنك أن تصل ثلاثة فقال يا, يا رسول الله الذي بعثك بالحق لأحسن وغيرها فقال النبس الصبيدة قمت إلى الصلاة ذا كبير وقرمت إلى معك من القرآن ثم ركعت تطمئن ركع ثم رفح تطمئن قائمة ثم رفح تطمئن تجيل ثم رفح تطمئن جالسة ثم فعل ذلك في صلاتك كبيرة هذا هو حيث لموسي صلاته أولا البخاري وهو مسلم و روحة هذا رجل دخل المشجد وجاء دخل المشجد وبدأ كيصلك صلى الشي صلاة باطلة ما يتم لا ولا شجور لما سلم جاء إذا سلم عنه يستسلم قال يا رسول الله أرجع فأصلي إذا انت أصلي راك ما صليتيش فالراجل لكي صلي صلاة باطلة لا يتم رقع ولا شجور تأوى بحتي الكثير يبحرسه كيفه كيفه على حد سوا لان قال أصوليون المعدوم شرعا المعدومي حسن حاجه لي معدومه شرع معدومه وحسي المعدوم شرع بحال معدوم حسي هذا ما صلاش وهذا لي صلاش باطل كيف كيف فهذا لي ما صلاش معدوم حسي ما صلاش وهذا لي لي صلاش باطل تا هو معدومه شرعا ما كيقبلش الشرع فهو يا على حدين تا هو قاع تماو تاركين الصلاه فهمتوا فقال لي رجع فصل فينا كم تصل ولكن الشيطان ما يضغيش واحد يربح قال محدك يا بني آدمة قال لا تعبوش الشيطان إِنَّ لكم عادون عَبُودُونِ هَرَسْتَ هَرَسْتَ هَرَسْتَ الشيطان هو عدو عدو ألد زرد لعادوة بني آدم ولهلكه وحلف قلبة بعزتك لهم إنه مجمعي سي إذا رأى الراجل كيمين للخير بطل يصلاتهم بطل كل شي بشي, بشي, بشي الأخيرة بلا رأس ملولول نهار يومه تخلد دنياه ويوصل له صاله ولا ويزيد هم على يزيد لهم العظم اقبال من الدنيا ولا عدا ولا خير شيء أشك أكبره كم علمون قال يوم شاء صلى المجلس المجستي رجع فصل الله فيها كم تصل مشاء صلى ثاني عمل كم عمل قال ينسون رجع فصل الله رجع مسأ صلى التانية لما سلم عنك قال رجع فصل الله التالتة رجع صلى ولا لما الصلاة الثالثة وشعر رسول الله قال صلى الله جعف صلت إنك واش نرجع لهذا الرجل؟ رجع هذا الرجل للجهل قال لي يا صلى الله ما عرصت الشيء فقال له النبي صلى الله قمت في كما أمرك الله في فيو تغري به رقى لتوذك ما أمرك الله تذك ما أمرك الله أو اسبغ غلوضك كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبير هاي كبير حرام ثم قراء ما تيسر معك من القرآن هاي شيء قبل ما تكون فاتحة فر قبل ما يت الله فاتحة كقرأ الواحد ما تيسر له من القرآن وأحترم ما ما تسليه تحرج من القرآن الرجل البر حلق الناسولين كيس الله جنه وتعود من النار قامت ما تسترى معك من القرآن واما من جد فتحة فإن رسول الله قال صالتا إلا بيوم القرآن بداي إننا كان بالكالكالصلاق مطلق القرآن جد فتحة دايو على هداء احتزلت فتحة دايو عليه وحيث البخاري من حادث أبي بن كعب رضي الله عنه من, ع... من علماء الأنصار من علماء الصحابة الكبار عن أبي بن كعب قال قال كنت أوصل لك فنداني النبس أصل نداني رسول الله وقام0 الصلاةродورسالله الله كان ما تكمل رسول الله صلى الله وسلم فقال لي ناديتك واختجبني قال اقلت يا رسول الله انا هم這麼 قال لي هل يقول الله تعالى والذين امنوا استجبوا الله والرسول إذا دعكم الله إذا دعاكم رسول الله يعوا وربي درني معه والرسول إذا دعكم لما يحيكم, لما يحيكم جوني فلا صرا إن هالصرا بيسارم فما إما شيء حاجة يعمله بطلة وإما يكون شيء حاجة اسمه فقال لو النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عالية الصورة والقرآن. في القرآن لم ينزل في تورات ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في سائر الكتب مثله أرب... الحمد لله رب العالمين الرحيم الملك والدين يا كان عهده يا كان ساعته أكمل الصورة قال رسلت أرسل الله إلا بها ايوه شبه الفائدة الضيئة كونجي أكون علم رسول الله الفائدة وزيدها فيها الصلاة ايوه قرمه متى الصراع معك من القرآن ثم قال يا رسول الله اركح تطمئنها راكعة اركح تحس بكل عدو وقف محلوس كل سكون وقت قدرنا ان الفقاهاش قدروا قدر ثلاثة ديالتسبيحات ديال ولكن ماشي جيد لاتتسبيحات أسرع من المحل باصا لا سبحان الله العظيم بحمدي وسكت بعد يقول ثانيه يقول ثلاثه هذا واجب يعني قالها ثلاثة ثلاثه بدا راس المال بزاف شويه من راس المال باش ما ثلاثه والمستحب هو خمسه الى سبعه واللي ده عندك من داك الشيء 10 والزياده اذا كانوا حدو يزيد ماشاء شاء دي كان يزيد وكان إمام كان ديال الناس ما يزيدش على شيء زاد على عشره لكي شيء تقل بالناس ولكن اليوم في غربة الدين اللي بدأ الدين غاربة وسعود غاربة ورا في الوقت كان رأيه الناس يدخلون في دي الله يفواجها وليوم رأيه الناس يخرجون من دي الله يفواجها والناس غير على سبا الحسن هو ما يفوش خمسة أو ستا الله يجعل البركة هو البرك القاهد وكمعا وما يزيد خائم سوراة البقرة وغيرهم هدفين <تصفيق> شاء هكذا لازمين لا فهمنا أولا لا هدفه الركع قال احتطمئنا ركع وما يحفظ سبحانه رب العظيم ورحمة الله ما يحفظهاش يجلس قدرها ولا يجلس قدرها وكان النبي صلى صل الله عليه وسلم ما يعمل في ما يعمل عسرة هكذا قالوا فوقها وغيرهم ولكن عرضهم بالقيم رحمه الله جماعة من العلماء على نس ابن أنس من ملك رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خدام جاره وعصر سيه وناعه ما فارقوا لا بس تظهر الحاضر وكان وووكي واعتارد على أي من اللي جاوب عدار الرسول الله من بين أمير وغيرهم كانوا كي طولوا القراء شوية كرا كي وسير وفرقوا عشان يد كي كي اكسرث فأنا اسم الملك خليه مشياد يسالع دير رسول الله سالع دير النبي صلى الله عليه وسلم لدرشوا كيعملها كي يقدهم كي قد الركوع وش مجوده قراءة قاعد متقدين احترف من ركعته ومجد والرقص عملك الجسم قده فأمور دياني مجده صلى الله عليه وسلم استوية كان إذا كان سيدك القراءة ترغش سورة ديرا كيكون ركوع سوي باش يبين للناس وإذا كانت طويلة شوية القراءة الركوع كي, كي طولوا شوية وهذه السنة قالوا من العجاب يكون أناس من لديمه على رسول الله وهم من صلاته وقال لهم اشبه الشيء بالصلاة صلاة عمر صلاة عمر, عمر بن عبد العزيز وذلك فهذا ما قال آنس هو حقه هل في صلاة رسول الله ولا في صلاة رسول الله يوصل الى انت دي لنا غير صلاة متقونا لا ماذا اسم ماذا صلاة متقونا بعدها فرائده بكل جبراس جي. المال بعدها ومستحب زيب يفضل والغالب الانسان احتاج لدى ثلاثة تسبيحات وجدتش دعاء أو وجدتش دعاء السجود من أننا كتير من الناس يدعي كيزيد الدعاء يزيد كي في يزيد في... العسل مع الزوداء يجل العمل لله كي الخير أوكي فمنها الشيء لنا ها هو قل... قال فركح تطمئن زيد راكعة ثم أركح تطمئن أفع أركح تطمئن قائمة قال لي أركح تطمئن راكعة ورفح تطمئن قائمة أركح تطمئن قائم لكل عضو وقفته هو واما يكايركع ووفا عدقهم واش عدد له لا عدد الوضع وقدر العتيدة إيمان إذاك إيمان لا تصلي شمورة إذاك عمل ذاك شيء خرج منه خرج من صلاته بحالتك لا تصلي شمورة صليها مع عرص دين الإمام الإمام دبه هو بحال الشافع دبه بحال يوجد عن السلطان وكيقدمه شي واحد ويقول يتكلم بحال <تصفيق> الإمام كف، في الإمام يبغوا يقدموا الناس للسلطان ولا الوزير ولا غيرهم كيقدموا الناس عفو يتكلموا عفو كيف يطلقوا الناس يتقدم زود فكذا يكارس يدرب بشكل كيقدموا <تصفيق> جعلوا خرايمتكم <تصفيق> شوفوا عقاكم أحسن شافع فإذا كان هذا الشافع كيلعب المصادع <تصفيق> وخفيف, <تصفيق> وخفيف. دبه ما يصلحش تي تجي تكلم مع مع الرئيس وغير يقول له استا رجع نتا سي اش تقليل الادب على العيال صاك وهكذا تا واقيلا تفهمي ارفع حجه تديله واقيلا وقدره المصلى انا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ارفع منه من الركوع وحكى ان رسول الله شي مره يرفع تقول نسى هالك في ائمه ديالنا اللي جاوا في الامويه والاموي اللي بعد بعض الصحابه اثبتوا القراءه او القراءه علاش يطولوا القراءه كي كي كان في يلعب فيه كيف الركوع كيف السجود كيف على كلام الناس الركوع والسجود السجود كي مع القائل إذا طول طول وصلت وصلت قصر قصر ولكن الرسول الله كان كي يصلي بالناس والناس كان كي يصلي بهم مش كونهما أبوك الصديق عمر وعثمان وعلي أسير فما ظنوك مثلها أولي هادو اسميتو العبادة عندهم خير من الدنيا وما فيها هادو اللي قاديهم الله يمثلون على أنفسهم ولو كان بهم خاصاصا هادو ناسي يصنوق الدنيا معنى مغارض فيها حتى إنهم جاءوا المهاجرين ونزلوا على الأنصار والمهاجرين ساكن جاءوا من مكة والمشركين يزردوهم من مالهم وزردوهم من مالهم وزردوهم عيالتهم وغيرهم وجاءوا اسميتهم اسمتهم أشده سيدنا الأنصار أخوتهم رضي الله عنهم الراجل كيكون عنده جهز عيالات كيطلق واحدة واعطيها القوف أشوف الخوت دي المصر هذا غير هو الاسلام هو الإيمان. وماليهم خوك خوك باكم ومكي عليك جلبة ولا يحسكوا عليها من ذلك إلي القليل وشوف هاد الناس يتيرون على نفسهم ولو كان بهم خاصصة وكي المال ديالهم قاسبوا والديار قاسبوهم مع خوتهم قافي الله يتيرون على نفسهم ولو كان بهم خاصصة هادس كيف كانوا والله عليهم وبلغ فيهم الحب والدين والكل شيء احتين الراجعة دي كي يسرح القرآن كي في المدينة وكي في البوادي السلح كي قرر بالقرآن والدنيا السلح كي قرر بالقرآن والدنيا كي قرر بالقرآن إنه نزل نزل جديد, ونزله ونزله جديد ونزل لهم مسلطه وسير ولكل جديد لتعق ونزل الإيمان في قلوبهم أما اليوم ليبلع فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال رسول الله ربينكم اتخذوها للقرآن مجورة ورجع بنا إلى الحديث حتى تجد الى قائمه ثم أشجد حتى اطمئن لا شجدا ثم اشجد حتى اطمئن سيجد وقد حكى لنا والدنا قدس الله روحا انه كان في مراكش وصل الله في جمع الكسبية وراح بإيمان عاش كايدين قال قال الله اكبار ما جينا نقرأ ان احنا الله اكبار حتى سل الفتيحة ادغمها ثم ما أدغم. جينا نقول احنا الحمد لله بالعالمي حتى طوى هطي سجل الكتاب ثم اجد احتركه وهو ون... مع المؤمن فيه أصفقهم كيف يتساقل في قسمته حتى في النباز سلبت لنا تعبات الله عودت الصلاة ويقول أخرج كيف يجري؟ لاش كان يكون شحليقة ولا شيء؟ دا ها هي يصلة أخر يقولين هاشي يقال لك؟ أمشينا قال لك بفاس صلينا برا شي واحد ما رأينا سقالة مين؟ سقيل سقيل دين نس نع نس نس وربسي بجود هادين بغيلاش يأخذ يأخذ شيء عمود ونغزو ها مات قال الفقيه كل ناس سبحان الله العظيم هادي تقيم له الخرطيس يكون داري تاعه دول بناتهم هاد تقيم له تعيش ويدك الخرطيس ويدك الخرطيس تعيش ويدك تقيم وقع الميزان إن الله تعالى وضع الميزان الله طقو الميزان فكل شيءين فكله من لم يضع الميزان وفك الميزان وأسراف فينهو كيوقع قا فينهو عدم تعادل كل شيء الميزان في سير الأشياء الله تعالى قال ولا المسرفين إنه يحب المسرفين في الإسراف في كل شيء لا في لا عبادة ولا في لا, لا في ولا في عادة ولا في أكل ولا في الشرب ولا في جمع ولا في غيره ولا كل شيء جميع الأشياء ليست في أكيه الكراسو لا في صحته ولا في مل ولا لا بشر ولا يستريف إنه يا حبيبي سريفي. أليس؟ زعما رسول الله كان كيس الله في في قراه ولكن إيه ولكن ملك رحمه الله وغيره قال كذي دارها مكروه هذا الشيء. مكروه لأنه ربما أولاً نبي صاص ماشي دائماً كي أعملها وتانين فرضان أنه صديقي أعملها ماشي رأى رسول الله قال أنه رأى سنة ليوها سنة فهذا الذي اتخذها دائماً فقدر أبدع إنه يجعل واحد حاجة يجعل واحد حاجة ودرأ سنة دائماً يلا مخصوش يديرها فمالك رحمه الله كي يكرف داك شيء ومالك رأى عار رسول الله كان كي يعمل شيء في الصبح ديال يوم الجمعة وزير هذه كلها ف فالإنسان يقتصر على صورة دائما أو غير ذلك مش متعل السلاف الصالح مش متعل السلاف الصالح وغيره ولهذا مالك رحمه الله عنده واحد عنده من الأصل ديال عين ديالو السد الدرائع السد الدرائع كي خالف فتى إنه ست ديال شوال هو قال لك مكروه بق للعروام لأنه قال لك خالف لك خالف لكي يعتقد ويجوب ديالها وخصوص بقي اشي جديد بقي قالوا لي 6 أيام لا أصقف ربما العلماء يتركوها وقال العلماء أنه اللي بغي يعملها يعملها العوام وجوب ديالها وسير فهذا هو الشيء دايما ما لا لا لك شيء مرة مرة ثم <تصفيق> ثم أطمأ... اطمئنه سجله فكل امام عافته على انه لا يطمئنه ولا يعتدروا في صلاته، فهذا فسقهم متعلق في صالته فهذا اجمع العلماء كلهم عنه ما تصلش مورا اذا عافته عاويته عاويته عاويته عاويته عاويته تصلش واذا جيته في واحد ما كنتهموش واصلت معه على درتي دركته معه ركعالولا وما يدام ركعالولا بدا العربون اعطيه تساخ رشو حاج يريدك على انفك لديك انه وقعه عافو سين صلق دار وأيد صليت دارك على الأولى وجيتي في الثانية والثالثه حصلتي مثلا تم تم تم صلاتك معن التغراس فيه وكم من صلاتك هو في الصلاة إذا ما كان خيف العقل نور معجزة ووأيد كان خيف نعم هي تركي هي ترى صبرك لان الناس <تصفيق> <تصفيق> الناس مع الناس كاين الناس, كي الناس لي... يعني لدنيا وكذا وكذا فاش كيراحو لهم واحد اخرين نوض معاك حنا كان مسكين ونت الله يزيدك خير انت لك الاجر وراك التواب الناصح زيد يا ربي نسين وشي حتى اطمئن تاجله ثم ارفع حتى حتى ديله زيد جالسا تا عدد الجلوس ثم فعل ذلك في صلاتك كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم يا الله شمال العالمين هو بين لينا الصلاه ديالنا وهذه الصلاة ديالنا هي افضل العمل وليست 15 راه هي العمل غدي اللي غادي يدي ليسان معاه نهاري في شامسي دار نهاري في شامسي دار بيه كل شيء بقى هنا واش غايت تدي معاك؟ لحامل يدي معاك واش كاتت تقسم مع الوراتا خليتي ملاير كتدي معاه معاهم واش كاتتدي؟ كخن بتا مايرا داك الكخن وصد ما يفرش لك زربية ولا يفرشوا لك ما يسخوتها بحاجة تغيي اهزوا وانتوصلت معاك يجيك الملايكة عليه بالسلام قد تقول لهم خليت كذا وكذا خليتك الى وكال الأمزي وقال العمل هو الصالة الصالة هي رأس المال، فنصحة لله والدين هو النصحة قلنا لما يرتقال الله ولكتابه والأيما المسلمين وعامتهم يتقل الإنسان الصالة ما عاد ضروة أحكام لكي يقولوا مريض له الدهر ما يقدرش يطمئن سبحان الله أو كذا أو ما يقدرش يطول شجود عنده شي مارد أو عنده حسبة في شبهته شي مش روح يجب هذانه مش روح يشد كله ترجع الدم او قروح او شي مصيبة عنده روماتيز او شي مصائب لما يقدر ريكع او لا يشد فدين الله يسر هذك لا يصلي في ايهما انك هو الايهما يعني لا بدت وطمئن فيه تعتد فيه ما يدرش ايهما ديب ديه دي ديب تواقي ديب الايهما قالك ديب انتراه موصلية الشعير ديب انتراه موصلية اذا ما رنت به ركع كي الديب جيب كذي في كل رص ورح كيف شو موجود كيطلب كيطلب الفريسة جيبون تراه مصلية إذا مرت به ركع يدعو وجه الدعائهم للفرسة لا تقع أشجِل بها يدعو لأن الفؤاد قد صدى وهذه قالوا فجيب وقالوا في المفترسين حاب الرشوة حن حاب الرشوة هذيك شغلهم في القاف مدخل الخيام درج رشوة يعبود الله على حرف ومن نسيه الله بين صب وخلت مانو صب تفتتون قلب عاوجي خس الدنيا الأخيرة وهذه الصلاة الصلاة فأول صلاه هي أفضل الأعمال كما قلنا وهذا تؤفل إذا الإنسان متمنياً ولا تذكر وإذا تير الخوشور شو الخوشور إذا در الخوشور ما احتلص الخوشور هو يحضر صلاة داره يحضر راسه قدام سيدار بي يفكر ذنوبه ب الله من دونو بالصلاة ويتفكر النهار يتركه وحده في قبره وترك مقام على الله تعالى وشيريه الخشوع هذا الصحابة هذا خشوع المؤمنين في صلح المؤمنين في صلاته خشوة. أما خشوع الناس كثير الناس اليوم وهمته هو في الحدي الصوت فالقرارك يصدر عيني غايبة وعقله غايب كان في غادي يبشي في غادي تخلط في غادي يندير فين في في في كده يندوخ وشكل؟ ورح الشيطان كان يبحك عليه كله ومع النغارض رجع بنا الآية قال الله تعالى سوف يتجز وسترجعوا إن شاء الله من كل المعناجر عن ديوك بنا إلى قال بسم الله الرحمن الرحيم وضوحها قمر قمري تلا والنهاي دجلا هذه الصوره فيها مقصد ثاني نقصد هذه السورة في المقصد الأول أن الله سبحانه وتعالى حلف حلف في أعظم مخلوقاته حلف بالشمس حلف بالقمر وحلف بالنهار وحلف بالليل وحلف بالسماء ومن بينها خلقوا بالارض وهي اعظم مخلوقات هو وبالنفس ومسوها على أن على ان من زكنتها وطهرها وهدها غذها وزينها بالتقوى امتثالاوامر الله وشجينا بنواهي الله وبطاعات الله وبالخير وبالمبرات وبسير وبسير امور الخير ومقامات الاحسان وبسير امور الخير فقد افلحوا فقل أفلح و, و... وفاز فوزا عظيما فاز فوزا عظيما وهذا معنى وهذا هذا القسم يحل بالله وحقيقا لأن من تحرسه واهدبه وزينها هذا فقط طح... وطهارها وهدبها هذا فقط فلح واحد فلح عظيم نجح واحد نجح عظيم وهذا النجاح العظيم وهذا فلح العظيم هو الجنة مع الذين انعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هذول أولئك وهذا الفوز الفوز العظيم كيف يفوز من هذا كيشوفوا ذهاب ولهذا اذا دخلا الجنه الجنة دخلا فبينما هم في نعيمهم اطلع عليهم برج نجاري وفوقين الشرفه من, فوقهم. علي من فوقهم. فقال يا الجنه فقالوا لبكم ويساديكم فيقولوا هل راضيتم فيقولوا يا ربنا وما لا نرضى وقد عطيتنا من تطيع من مخلقكم فقال أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم إذا أبدا فيزدادون فرح على فرح وخير على خير قال الله ورضوانه من الله أكبر ذلك هو فوص عظيم وهذا كل سبب سببه وإزكية نفسه هي إزكية النفوس وتهدي بها فقدموا النفوذية لهم وطحرواها من, من الأرجاس والرس ومن المعاصي والدنوب غير ذلك استحقوا هذا المقام قال الله تعالى فأمام خاف مقام رضيه ونهل نفسه على الهوى في الجنة هي المؤوى وأمام طغى طغى وآتى أصفق الدنيا وآتى الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المؤوى في الجحيمة هي المؤوى أشكي كلهم هل راضيتهم يقولوا ربهم أنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما تطيع حاج مخلقي هي يقولوا انا من ذلك فضل من هذه من الجنه كيف الله تعالى عليكم رضوان عليكم, بجدار... جدار... جدار... جدار... عليكم. عليكم كما تقول لي الله تعالى ولكن الرضا, هو الرضا, هو الرضا سيدار. <تصفيق> وحلوا عليكم رضواني فلا أصخطوا عليكم عنده أبدا قال العلماء إنسان قل دخولوا محلية الضيافة ومستعد يخرج فهل جنة ما دخلوا الجنة ودخلوا العرص الجنة فقوا فيه الله سبحانه وتريد يزيل لهم الشك وقلهم قلوا هاد النعيم هاد الضيافة هاد دائما لا تصحبوش ضيافة باني آدم في الدنيا قلنا ضيافة باني آدم وقل يبلغ في الكارم تاعي محدود أولا محدوده بايام غير كم الضيفة كم 3 ايام ولا منضري شوف شوف وهكذا وسي ضيافه الله تعالى ودار الضيافه وهي جنة قال يوم الله يحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ادخو ابد ثم الله تعالى كهتم ما هو افضل من هذا ولدينا مزيد حقنا عليكم نعيمها ضمن كل شيء مجنون نوم فيك شيء في جبل حي في جبل يعني فيانظرون إليه ينظرون سيدارك سبحانه أشقي ينظرون ينظرون جديله الأنوار دي سبحانه الجمال اللي عنده هو فيه الله تعالى جمال كيف يسوي جمال الله كيف يسوي جمال الحور العين وجمال الجنة ونعيمها وكيف قال الله خلق الجمال وكيف يكون هو وليها جمال النسر سبحانه قال كلا تغرب جلال عور جلال المهدي ديال اليهوداه اللي من الوقت كان ليهم كنا في المدينه الفقيه له الله الله كان في سلم الوقت كيف غانقاي زعما قال لي المنكر اللي هودي تا هو قال لي اكثر المنكر ما هي مولا شكون هو من اللي عند هودي الامام المهدي ديالي شكون هو مول المهدي ديالنا حنا هو سيدنا عيسى بن مريم لا ماشي المهديين اللي كايقولوا الصوفيه وغيرهم اللي مكتوبين في احاديث مكتوبين راقدوا بعضوها بعضا هذيك راه غير احاديث ملفقه دعايات وغيرها المهدي دي نواسل ناعس بن عمريم عليه السلام والمهدي دي اللي يهود تكون هو هو الجلع ورد يهودي غادي يخرج سحار من اكبر السحار واليهود ها هوا هو ما يعطون له فلسطين اه كين تضروفه والله لبربما رأى هو بوادي لوكات اسمته الجلع ورد قال الله الله ايا كبرى كي, كي يدعي له له هي كي يبدأ يقول انا نبي بعدها ومن هو شو تقول انا رب كي يخرجي عايشة ما تنطر الأركيز تنبيت وكيخرج شي سيح وشي حاجئين الله تعالى كيختار وميعبيده قال أراك يقول لكم أنا ربي وهو لا أعور واحد العين دياله اليمنى حل العنفة الطافية خمشة نعم ماشي هادك هادك رهن هادك رهن هادك رهن كل خرج هادك يرعول على الدنيا لمشاهد إن أهل الدجال العور ما كيخرج تلك الساعة الساعة بحل المرا الحاملة المرا الحاملة لأن هذه خروج الجارة من الامارات الكبرى كبيرة هو نهامس قائل أسبقي أسبقي أسبقي أسبقي أسبقي أسبقي أسبقي وطلع الأخيرة بعد أن يأتي تجدبا وإنه تجدبا وإنه يتجاوه هو يهودي من سيدنا عيسى ومن سيدنا عيسى عليه السلام يأتي كل أحد كل ما يجو مجود شي الواو ديك شاعة بحال الدود بعد 900 مليون وشحار فكامرونه كي أقولوا عليهم بحال كيتشابوا شي جيد من شي الواو ديك اطرفو ثم كيت من من ميجو بعد منهم عاد إيه كاتس فوق وحدة فيهم كاتس فوق خرى وغريب كتبة كاتس كاتس معها طول عشرين شيء مغرمين ما كتبت بتوها ثم ماشبع دها ما بقع غير العالم غريب باش نحسر يوم الخيانة بس في هذا الشغل زين زين قال أشرف بينا الله قال إن ربكم لسبيعور هو راعور إن أولو كان أولو كان رب يصعب درس وين ربكم لسبيع رب الله سبحانه وتعالى لا. قال فينظر دور دور الى الله تعالى فينساو داك النعيم الجنه وداكشي كله في النظر ان شاء الله كريم وبالعا جميع يوم ولقاو كيشوفو في داك الجامد سيطا بيدو مشي غير ود انا ديتو فيها هو في الصاده كيقول ثم فبينما وكذلك حتى كيقولو سي داك بارك عليكم يا ميليسير سير وهاديك المسيره ما مش معه دك دك. ده كسمته كيغنيهم عنا قال فينظرون إليه سبحانه وتعالى إليه حرمنا ثم كيبقى النظار الله سبحانه وتعالى العباديه هذا نظار عمومي ثم كيقول النظار خصوص كيقول عمومي من العيد العيد جنة فيها تياء مواسيم كيجي فيها شيء عيد خاصة حال وقت عيد الفطر وعيد النحر وكيجي بنية كيشوفه من جنة وكاين جمعة تياء كيتشن وفي غير الجمعة وغير كذا الشوفان الخصوصي النبي والرسول الطبقة العليا كيف يشوفوا صباح وعشية حرم صلواته في الانجيل والعوام ومطلق الناس كيف في العياد شذرو في العياد وهكذا لا حرم الله السميع رجع بينا إلى على القسم أولي حض الله قد في لحم زكاه وقت هذا من الساعة هذا من القسم الأول وقت قال قال حكامهم غيرهم قبل على النفس واستكمل فضائلها فانتبه للنفس لا بالجسم لا لا فأنت لا انسان قبل على النفس يعني لا إنسان فأنت لا إنسان فالإنسان هو والنفس والجسد هو الجسد بحال في الروح هي الله سبحانه وتعالى خلق في العالم الاعلى نوراني جسم طيف نوراني يا الله تعالى سكنوا فهاد فهاد العالم كيسكنوا العالم العالم الصغير, إنه الكبير الصغير. العالم الكبير العالم صغير شكون العالم هو من الجسد سيدنا علي رضي الله عنه وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبار سيدنا علي كتحسب راسك جرم صغير وراء العالم كله مطور فيك فين الانسان فيه العوالم فيه السما فيه فيه غابات فيه كل فيه فيه المياه في فيه جميع الأمور كلها ما يكون الروح والعوandiان وكل شيء شي فيه فكنت أكبر الله تعالى الملك العظيم هو الروح في الجسم ثم على الجسد كيف كتخرج الروح روحك هتموت كطلع لي على من العلاج غير انها المسكنت هذا الجيتم هذا الا تحر... تخرج تخرجوا تكديتو لما كتخرج كترجع للموضع ان إذا ما طهرتش وما والو جدولو على شالوا دولو ونفسه ما زكاهاش وما طهرهاش و دستها قالت لها حمز زكاها واخا تخدم تساها لان ينسوش دها ود... لما أهد بها ما طهرها بحاله بحالي شد شد شي حاجة ودسها دسها وخلاتها ضاعت فهرتها ومحالي شد روحه ودسها اخذنها اخذنها ومقافة واخذونها تالي فوزة بيحتمشت ضاعت ومشت علتها فمن... فهذا امتل الله تعالى لما لي... لي... لي... طهر شدت وحالي دس شي حاجة و... فتلحها نفكها وقت خبا منسها فإذا طهرت النفس كتصاد العالم لها وإذا كت ماشي طاهرة ودستها ولم يطاهرة ولم يسكيها من ملؤاب المعاصي الكاذورات والكفر ومغيره فإنها إذا طارت من السماء كيربدوها المالكة وكيرتوها. فإذا كانت كافرة كترد قال لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلوا لشنا تحت الزمان باسم الخيار سيدخلوا لشمن في إفعيل البراح وإذا كان فاجير تهوى مسلم فاجير سيئة أكثر من حسانات وهم أكثر بني أدام تهوى كيرجع ما يدخلش إنه.. ما كون يعاقو على الطيران وما قلنا شروح الطير والمحاصي عاقو عن الطيران كي يرجع للعالم وله هذا البرزخ كين البرزخ ما بين الأرض وما بين السماء في الملاير ديان الخلق دي ميتة دبا ميتة ملاير ليحصيها إلا الله راعها البرزخ محبوسة على الجنة وما كون لي في الجنة دابا؟ لي في الجنة الأنبياء والصديق من الشهداء والأبرار الصالحية حسنتهم كثيرة وغيرهم هم في الجنة كيتنعموا وسير هم في الجنة واليا الله تعالى المذكر مستدار خلفاً من كانوا من مقرابين بدينا حتى إذا بلغت حلقو الله كيتكلب على على البرزخ ما بين الجنة والنار هذه آية جل على إن النفراء في الجنة د بالنسبة واللي كيتعرض عن النار احترن النار برصو كلي في النار وكلا كيتعرض عن النار غالي كيتعرض عن النار وكيرجع البرزخ ما يدخل النار تمام حتى المحصر والحسن النار وغرادنا على الفرع النار وغرادنا على هجوم وعشيه ثم كانت تغطى عليهم كان يرجعون الثاني كي ثم في عالم بشكل آخر أوكي. قال فأما كان من المقربين فروح والحان جمتنا بي وما يكن من صحاب اليمين سلم لك من صحاب اليمين وما يكن من مكتب طالب فنزل محامين وصدية جحيم وهذا المقصد الأول في الآية المقصد الثاني بين الله سبحانه وتعالى أن الأمام والأفراد والأفراد هي والأمم هي مؤلفة من الأفراد اشتماع الأفراد هو الأمم فإن الأمم كلها اللي طهرت نفوسها وهدبتها وطهرتها فإنما ألها إلى خير وإلى وإذا لم تطهر نفوسها ولم تهدي بها بل دستها فإنها فإنها فكلام المرصاد لها إما أن تقلم بها في الدنيا ويهلكها ويقضي عليها وإما أن, وإما أن يؤجل هذه إلى محصر وإلى المعاد فقال كتبتم ذو بطواها إن بعت أشقها فقال لهم رسول الله وإن قط الله وصفها فاكتبوه هاو ما ذو تحروبوا سمولاء ما تحروبوا هاش مجسوها فاكتبوه فعقرها فإندما علم فسوها فلا يخفوا أصبا ثم الله تعالى نضر بهذه الأيام أمم كلها أمم كلها ديال الأرض لا الحاضره لل الماضيه والحاضره ولا الجايه كايندرهم الله تعالى كيقول لهم ما جرى على متي يجري على فكما جرى على عاد وعلى تمود وعلى غيرهم اللي كانوا قوى منكم اس وطول منكم اعمار 1600 و400 عام وفين هو مشاو انت من الحديث في اوريكزاس راه كذلك اذا اطعتم الله واستقمتم فإلى صلح واذا استقمتم والمتهديونفسكم فينكم إلى دمار وإلى وما هي من طالمينا ببعيد عرض الله وإياكم بكل شر ومن كل ضر ومن كل ما يضر وقد سما الصوفية وغيرهم تهدي بالنفس وتتحرج لها لأن هو عين الضايع وووغير هذا وهو أمور متعلقة بالظاهر حد صلاة وزج والصيام والعمل الخير الظاهر ما وعين الظاهر قال شكله غلط، فإن الشريعة المهمدية جاءت بإصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، فهذا ظاهر إصلاح الظاهر والباطن في كلها ظاهرة، ظاهرة، فإن الذي الله أمرنا بإصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، فقال قلت لحم سكها، فقد خبز سكها، وقال الظاهر وتيجبك فتحه، أكل الصلاة وأتى السك. وتيان وتيابك فطحر والتياب هي التياب خلصية والتوم تأواك يتفسير في اللغة العربية القلب إن القلب تأوا لبسه الإنسان دائما والتيابك فطحر أي قلبك فطحر ولا شكال قلبنا اتحر القلب اتحر وقال رسول الله ألا وإن في الجسد مضغاه إذا صالحت صلح جسده كله وإذا فسدت فسد جسده كله الا وهي القلب فالقلب هو بمنزلته مع الجسد تحصل السلطان إذا صلوا حا صدقك صلاح الرعية كل شيء مع القلب في الدّتاهية إذا القلب صحيح إذا كان القلب قوي دتة تكون صحيحة ترى الإنسان فت العضلات دياله قوية عصاب دياله قوية لا ترمي شيء مصابي إذا القلب صحيح أو وإذا كان القلب ضعيف كتكون الجسد ضعيف فكذلك إذا صلح القلب صعروا في نفس المعين صلح صلح جزين وكله وإذا فسد في ألاف القلب مش كل القلب عليك يتكلم النبي صلى الله عليه الروح عش كيتكلم قلب لحام ذكها خامة منتساها وما القلب لا قر لي ذك اللحماء هذاك رغير الحماء تا هو تا هو كي ولكن تا هو هذاك القلب نفسه بالنسبة للدات وليك يفرق عليه الدم القلب حراري كفر الله يصلحنا ويصلح حوالكم اللهم ينسلك إيمان دائما ونسلك أفضل خاشئ